لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م لما غ معه ا ل ع ق ا للعلوم يا بني إني أرى في ا أرى ا ذ ا ا ترى ق ل ي ا أبا ت ف ع ل م ا ت م ر س ت ج د ن ي إن شاء 私たちはあなたのお気持ちを聞いてください。 و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن سلام ع ل ى إ ب ر ا ه ي م كذلك ن ج ز ي ا ل م ح س ي ن ن إ ه من ع ب ا د ا ل م ؤ م ن ن ي و ب ش ر ن ا ه بإسحاق نبيا م ن ا ل ل ص ا وباركنا ح ي ن ع ل ي ه وعلى إسحاق ومن م ر ي ت ه ا م ح س ن و ظ الله م ن ف س م ب ي ن